فَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا والارض مددناها وألقينا فيها رواسيا وأنبتنا فيها, وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرت وذكرى لكل عبد منيب فنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها قلع نضيد رزقا للعباد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 ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كوت منه ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاء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 هذا ما لدي عتيد ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع من للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر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 وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت, يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول, وتقول هل من مزيد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 ودخولها بسلام ودخولها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد لهم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 ان في ذلك لذكرى, لذكرى لمن كان له قلب لمن كان له قلب أو وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجوب استمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إن نحن نحي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم ذلك حشر علينا يسير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما القرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر اقتربت الساعه وانشق القمر وان يروا ايتين يعرضوا ويقولوا سحر مستمر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 يوم يدعو الداعي الى شيء نكر يوم إلى شيء نكر خش عن ابصارهم يخرجون من الأجداث يخرجون من الاجداث كانهم جراد منتشر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 اني مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه الله على ذات الواح ودسر تجري, تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها ايه فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر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 كذاب الاشر انا مرسلو الناقه فتنه لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم ان الماء قسمه بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقب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 إنا ارسلنا عليهم حاصبا الا آل لوط الا ال لوط نجيناهم بسحر نعمه من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم, فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر؟ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ نُذُرٌ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَا هُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُلَاءِكُمْ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 يوم يسحبون, في النار يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر